بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم ردناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممن فما يكذب بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين